يوم حتى لما تيجي على الامتحان، الامتحان هذه بس في أمريكا وبريطانيا. كل شيء عادي في العالم. نتقول استعدادات بس هو ما هو الله خمس عشرة. العالمي اللي يترجم الطبيعة فيها كل الأقسام اللي هي الممارسات والتغذية.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 daar doen voedsel moet komen, als je het koopt, de maas is gewoon. met voedsel daar moet je daar nemen. de heer is al. de heer is al. de heer is al. de heer is al. de heer is al. de heer is al. de heer is al. de heer al. de heer is de كلية طب الأسنان الآن آل بادئين يأخذوا الاعتمادات هذا نفسه من دليل نفسها. لأنه العام الماضي كانوا بعض البنات بيقولوا دكتور بيقولوا لنا إنه ال ال الاعتمادات مو كويس ودك كيف؟ فإذا مو كويس ماخذوني. ليل آباد كيف قدام يأكل؟ أستقبلت أخذتو قبلنا والحمد لله والدكتور بدر مشكم عالمين وأعتقد إن شاء الله الأسنان والطب en zo is het er een andere, een je een andere, een andere, een andere, een Niet een andere, een andere, een andere, een andere, een andere, een een andere, een andere, een een andere, een andere, een andere, een andere, een And a lot of viruses can cause hepatitis, like what you have seen here in this slide, mistimbar virus, cytomegalovirus, hervisymics, uh virus type six, probabil moms equal and yellow fever. And the one which we gonna talk about today, hepatitis A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, W, E, X, Y, the of <سؤال> احنا قلنا قبل كده انه الفاميلي حق حاجه الفايرولوجي عباره عن فاميلي زي قلنا اورس فيتش فيري دي احنا فاكر نقول انه الفيروسات اي بي اند سي صح جينيرال هيربس هيربس هي هيربس بارس هي مجموعة تضم تحتها ثمانية انواع من الهيربس فكل فاميلي في تحتها سب فاميلي بالنسبة هذا المكان يجب ان كل نوع منطقه تحت هذه المكانه زي مثلا هي المكانه تحت المكانه هي المكانه هي في البي المكانه او شفتوها B تحت C تحت ما هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي تحت هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي المكانه هي Titis is de woordje. Het is een type titis, de hechting. is de meest. En het de meest. is de meest. de meest. En het is de meest. En het is een meest. En het is de meest. En het is de meest. En de إذا وإنما يبدأ تريتمين، وإحنا قلنا نعمل كده أنه عشان أبدأ تريتمين، لازم أتأكد أنه الشخص ده في يعاني من الهيبطايتس هل الهيبطايتس دي بدأت يكسر في الليبر؟ ولا لا إذا تأكدنا أنه ما فيها مشكلة، كيف يتأكد؟ نشوف الـ ALT والـ ST وإذا كانت نورمال في بعض التنكاترة، ما يبدأوا العلاج لما يتأكدوا أنه كل شيء بدأت يخص، يعني بدأت الـ ST ترتفع، بدأت الـ يجب أن تقوم بحاجة نفسه بحاجة سنتيطولوجيا ويأكد أنه بعد أن تقوم بحاجة في الكانسر ويبدأوا العلاج ولكن لو وجدوا كل شيء نورمال ان الانتين ونوع من هذا, هذا فما يبدأ لأنه زي ما قبل كده قلنا أنه بأني أندي فارد تريتمين إيش تفاوي؟ اللي هي هالسايد يعني ممكن تخذي على المرأة أو تجوزه من المرأة het, of het of maar over zien, een is, het is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje niet beetje dat beetje een beetje een beetje een een beetje een is een beetje een beetje een beetje een is een een is een een is een een is een een is en then is er nog dat andere, een andere, een andere, de een andere, عادةً ما يعني يعني في بعض النكات تربيته والعلاج لكن تسمعيه دكتور الأطفال الصغار لما الواحد يجي له جين بوكس يقوله وحطه بزور الصغار كلهم مع بعض عشان يأخد الورا عشان هو صغير أحسن من هو كبير لأنه يسوي لوم لاين في ميردي لما الواحد يجي له النهرس اللي هو اللي اسمه ديشيمبوكس لما يروح منه بيصيره بيسوي له لوم لاين في ميردي يصير ما يجي هو كبير لأنه في الكبر يكون يكون أقوى وأصعب maar ik heb het niet treatment, goed om te doen. Als ik het niet zo goed heb, dan heb ik het niet zo goed om het niet zo goed heb, dan heb om te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 we doorhebben dat die ons Het dus we het over de bar, dus we hebben het de hormone information. goedemorgen, we hebben het over de simone meest het lichaam bieden. klinken voedt, hormonen de bloedvloeding, vermindert pijn, vermindert het voldoende eiwit, het bloedsuikers. ja, die is heel belangrijk voor het lichaam. dus we أعرف بالفن الشي كده من عنا نفسهم اللي أصابوا في البدايات الصغيرة. هذه نفس الكلام. So we dispose metabolism storage of the slide protein and iron and vitamins lipidification protein هذه ايه؟ يعني شو اللي بيسيوي البدايات؟ So far in practice, agents هو سرطان. And labor. Other organs really affected clinical symptoms are very similar in all acute viral hepatitis infection. Symptoms in case of chupna hepatitis A, B, and C, treatment, jaundice, fatigue, joint, and muscle pain, lose of hepatitis, fever, vomiting, diarrhea, or constipation. Hadi, she had caused hepatitis. يعني مو بس الفيروس ممكن يسبب امباتانس زي ما قلنا في أول سلايد قلنا احنا نتكلم عن الميكرواربلازم لسبب امباتانس البارسيدي بكتيريا فارسيس لكن أيضا في بعض ال زي التكسسات ممكن تسبب امباتانس التهور سبب امباتانس أحيانا جينا من الجيناتكس أحيانا سبب امباتانس في حاجة كثيرة سبب امباتانس not only the infection you know, in هذا اللي بنعلقه نأخذها اليوم لبادس أ ب ب ج د ه ل -لي -لي -لي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 لكن في إيتش آي بي هما يقدرون تحطون إيتش اي بي هتكون خلق فبدأوا يسموها في اسم الشخص اللي اتشافها ونصلوا للآي وحطواها باسم الشخص اللي اتشافة الملحة طيب زي ما قلنا لن بي لونج تلتسين فاولي تلت دي ما عايشك؟ سبعين الوديدين لها تقيمي المتاه Or multiplied liver, causing damage to the liver and generally liver, a high liver level of ironia. In fact, it says a member of Vitamin Verity Zembuna, it's a single stranded RNA, non enveloped virus, one single bite, we inactivate it by boiling <laughs> to one minute. Cavital virus, Epigena. الانتاتس هي من اخذ في بدايه لانه بيجي بالكونتامييتد بال... رود واحد يكون عنده يكون معناته وجود في الفود اللي بداخله وعاده في الاشياء ال... البحريه اللي هي النيه بياخذها شخص باخذه انه يصاب بالانتاتس ممكن جسمه في الحج بيسوي سكرين للفود ويروحوا في المطاعم وياكلوا من الهاندلرز اللي ما عندهم الانتاتس ويكون لفس الفود ما فيه انتاتس لانهم يمكنهم ان في المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى ليش؟ ليش من المستشفى من في من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من هل يمكنك ان تكون ممكن برضو ممكنك ان تكون هذه الامور ممكنك ان تكون هذه الامور ممكنك ان تكون هذه الامور ممكنك ان تكون هذه الامور ممكنك ولكنك تجد انك تتعلم عشان تتعلم انك بعض ممكن تتعلم انك تتعلم مع بعض انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك كل انك تتعلم انك كل انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم الله تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم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 لو هيجين الستاندار فيكو أورا روت وهذه حاجة مهمة الممكن يتتقل فيها البارس الفيكتة فوت هاندلر هو فيد شيل فش شفت انفكت فوت اللي هما الناس اللي بشتروا في المطارم ممكن يكون عندهم من في بطاعة اسئي وممكن يقولوا المرضي في الفود نفسه بعدين يأكلون ناس ويتتقل لكي هذه اسئي <تصفيق> هذي ممكن تنتقل بلد اكسبوجر بس ما فيش أي بيبر كده على الكلام ده ايه عاده بالفارس بي بيكون في اوراض معينة ادت انفكتد اسوشيتد و ترافل ان ديبلوبد كونتري يعني مثلا إحنا مسافرين على ماليزيا الخوره وعرفنا انه في هيباتايتس اي في البلد دي تاخدوا الفاكسين قبل ما نروح عشان هو عاده بي بيتنقل للناس اللي بيروحوا في من منطقه المنطقه الانكوباشن تايم 14 تو 40 دايز ان All infections to the patient berwen, past spreekt in feest. Maar in de En urine, very dark orange urine. Color, ik vind, een veil, een een disappears, does not develop into the chronic infection. Maar die had niet de feest, chronic stage. طبعا الانجست فود موك دمنايتك وبتعدي زي ما قلنا بيروح برستاتينال ستاينينج ستاينين ان تو ذا بلاد تو ذا بايل اند ان تو ذا ستوم هذا معنى الحديث بعد مهم لنا عشان بنعرف فين الأماكن اللي دي ظهرت يصير هي الاماكن اللي بنشوفها في الديناصورات زي الانجست موك تو ذا ستوم وذا ستوم سنينج ان دي بس حنعرف الآن في الصالة الجاية يظهر في قبل البلد فهو يعني يعتبر أحوال لكن عادة أنه يزوي في البلد عشان يلا يزيبونها في بالنسبة هذي هي شوحوا في الفيسي ستكون إذا بتظهروا شيء في السطول أول ما يظهر البارس أكتباً أفتر 1-2 ويكس أفتر دين فكشي يكون في السطول بعدين يظهر في البلد وهذه ال... اللي المسؤوليه التي تتعامل معها بها بها بها بها بها في بها في بها بها بها لكن بها بها بها قبل ما يظهر في بها بها بها بها بها بها بها بها بها باب بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها <تصفيق> طيب احنا في الدين موز بيسوي و والتوتال اي اه توتال انتي كيف اي هذه الاثنين اللي, اللي بيسويه في الاف فلو طلع نكتب اه فبوض بهم ايش معلها؟ نورمال نورمال <تصفيق> يعني كنا بطرع هذا نكتب نورمال اعتبره براسكين لا لا لا <تصفيق> يعني ايه في الإيرلي <تضح> ستاج <ستير> لسا ما ضعني <تضح> أيوان؟ ماذا؟ يكون في الإيرلي ستاج لسا ما ضعني <تضح> <بس مين>. طالي <تضح> يسمع عالم يساعد عالمات الإيرلي لأنه, لأنه إحنا قلنا بأحد أي ديس في العالم ما يقدر يسوي لتكشف للفيروس أو البكتيريا إيرلي في دي ون في دي ون فيكشي لاشي مقوم كيف في الإيشابيز في حتكولونا إن هي يعني إحنا هم تشاركها بتفسير <تكلم i> كان في الزباع أول ما اكتشفوا الفيروس في البلد كان بعد ستة شكوين من الانفكشن حتى يبدأ يباع في البلد ونقدر نعرف إنه هذا الشخص عنده HIV ولا لا لما انظرت التكنولوجيا الجديدة وبدأ بتظهر الـ New Technology The First, Second and Third Generation والداخنة The Fourth Generation The Illyza بدأوا يخفضوا وغلقوا يسمونه window face بدأوا يخفضوا الwindow face بعد ثلاث شهور بعد شهرين، بعد شهر ونزلت بال... بالتكنولوجيا الجديدة اللي هي البالمرسين في عشة بدأوا يعني يقدروا يعرفوا الشخص ده عنده عنده الفيروس ولا لأ after one week of the infection وبالتكنولوجيا الجديدة وبالعلماء بعد استخدموا أيضا تكنولوجيا جديدة يقدروا يجروا up to five days after the infection المده محد في العالم قدر يسوي الإش إلى الفيروس يعني ممكن ده الواحد عنده لا قدر الله أن يفارق اليوم مصلي بي تبرع الدم لشخص التالي في احتمال يكون الفيروس انتقل للشخص التالي هذه أنا قلتها في محاضرة في في مؤتمر للأسف الأطباء ما كانوا عارفين ما كانوا عارفين إنه أنا لما سويت كرين للفيروس إنه خلاص إنه ال blood safe 100% لا مو safe 100% عندنا فرصة إن يكون الفيروس موجود هنا نعمل نسخة جدا قليلة ممكن one one ولا one o o o one then step three شанс إنه إنه يكون موجود في الدم في التعرض ما قدرت أسوي الكشفing. اي أي حتى بالبي سي آن خفضناها ارتفاع الجلسة لكن لو صرت بعد يعني قبل يومين وجدت انا أخذت من الدم سويت سكرين في كل الفيروسات ناتج الدم ممكن يكون فيه فيروس وصل داخل الشخص الثاني. إذن الدم مو مية في المية safe. هذا تعرفون. سويت سكرين الدم مو معلقوا إنه مية في الميزيز. لا في شانس إذا ما في شانس مرنا مرنا قليلة والحمد لله عندنا السعودية أقل لأنه ما عندنا اللي بيصير في العالم لكن استم في في في فرصة إنه ينتهي الموضوع هذا لذا لما يطلع ليه مو معلقوا يقولني الحديث كل ده بنتيجة ثورة ما تقولي كده لازم ما تعرفش ممكن نون رياكت نون رياكت يعني هذا اللي بيصير نون رياكت يعني مثلاً في رياكت للفيروس في, في الفترة هذه is het een of andere infectie? Ik heb het niet gezegd, maar ik heb het the ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, ik heb نيجيتيب في الآيشي هم خارج تخرج بالأحيوة تخشفه في الستيج الثانية فإما يكون راعي الفيروس لأنه نحن دونها في البلاد بس ممكن الفيروس يكون الفترة بعدين بيروح من جسفنا فأدونا هذه هالي هي يكون آآ في نسبة أنه يروح منها من ورد من غير أي حاجة يكون هذا روبزرفيشن الحيث ما تروح منهم هم او يكون خلاص اكتبينه على شو فاكسين أو يكون عشان دخلت كده بتخلص يقولوا كتير أنا هنا عيني او يكون فاكسين إذا كانوا شخص فاكسين بتعرف الكاتس إيه أنا بيعطوهم فاكسين فااا حتكون التوتال التوتال أنتي الكاتس إيه يكون بوجديف فأعطوه فاكسين اذا أنت تكون عندي بوجديف على ودي كاتس إما يكون في الفاكسين ستاج مشان نجيب منه توه لما يكون بوزيف ايجي إم نيجديف والتوتال بوزيف معناته إما يكون فاكسين أو يكون هيك ريزولف. ونحن عارفين حتى إذا في كيف نقول ريزولف ولا. لا. من هما الناس اللي يأخذوا الفاكسين؟ إن في في هاي إنسيبت أريا ديال الطفركس أو الناس اللي هو في نزلة. To the area with high incidence, they later disperse marker. Workers in high risk areas, so, uh, they naturally should have vaccine so, who or something, or something and who can or shape the A child the care center, they will be able to the and people with chronic liver disease.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 لنبريست زماليها تريت متوهم حاجة في الهبلاياتيس ايه انه الهبلاياتيس بيقولنا انه برضو مختلف على الممبر تسي هو يكون اه الممبر وخيباته دو... اه هبا ديني فردي اه الهبلاياتيس بيختلف عن كل انوع الفيروسات انه هو يكون بارشري دابل ستراني ديني اي شفوه هنا كيف فيكون هذي الدييني اي وهيني اي فيكون بارشا لعنه مو كومبليت دي ان ايه هيكون بارشه دي ان ايه ممكن هنا في الصوره يكون واضح اكتر تكون مقفعه الدي ان في صوره بارشه دبل ستراند دي ان ايه ا فور تو نان ويتن داياميتر اتس ان انفولفانوس فور مين سب تايمز ون دي كان تي سي وان سب تايم Resist treatment with either low pH freezing and moderate heating. Il aan, aan, aan, aan stage, Toen, virus, according to the de infectie infectie virus عشان نصار بالمرض وهنا كتأقزام الميتر اللي شو تعلمون شو عنا بتويت شو؟ ميلو فنظمة الصحة العالمية World Health Organization بتقول إنو من 50-100 times more infectious than HIV شفت بديش؟ إذا هم بلاتيس بيهم في 50 دوز دو ممر ضعيفة مية بسيطة بنيرفانس ممكن تصاب يصاب الشخص بالبلاتيس عشان كده نسمة الابلاتيس حدنا تمامنا كعالية يقول وصلت له 30% من الناس تصابه بالبلاتيس en nu, de machine die we hebben, is de hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die moet je die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we je je هذا الانبرومب يسموه سيرفيس انتجين هذا الانبرومب سيرفيس انتجين يقابله السيرفيس انتي هذا الكور انتي بودي ان السيرفيس انتي موجود في نفس الليبرز في نفس السيلز هذا الكور انتي وهنا هنا دي ان اي في دي Kijk, hoe bedenaar ik, dus? Daar is een sp completed zat, die <todicum> is vrouwen, en dat daar ook over Maar ik het überhaupt Industry voor de mensen ziek die gewoon Maar Five als ik dat deze al getaf. Dat is en de나�aty dat is een crypto eraan wat bij hetgeven dat het staat het een virus met een tattoo. Een ip in de zon. Een We hebben een sterkere zon. En we hebben En hebben een sterkere zon. En we hebben hebben هي لايب شريعة لنحمد لله الصورة من الفيكشين إما في البلد في السيميل في الصلايفة في الميل في الفجان في مسترر ألمنيد فرود كلها صور ممكن يتكلم فيها الفارس من الفيكتب بيرس وفتدى الفارس أمن <البارس>. يجين الفارس من إحدى هذه اللي هي المناخذة بشوية إما أمر دكت السجس بالترانسفزيون <ترجم> بس أنا ممكن أكون في <تصفيق> حال الإبي، الإفيوس <تصفيق> أو في أحد <تسجد> أحد اللي قلنا عنها. ونحن عارفين الحين الفصائل الجيّة اللي نسبة الفيروس بكل مكان في هذا المكان. يصير الفيروس يروح بيسوي ريبليكيشن في الهيماتوزايت، نفس الليبر، تقوم الهيماتوزايت بعملو ريبليكيشن هنا. within days. Uh, we symptomen in haar. 45 days. En binnen 3 day that you get virus, 45 days, you start symptoms uit haar. Op de, op de persen wordt af. in de bloedcellen verryming. After that, the virus goes to, of the, of the to blood, so in places, which is here mother milk. de the mother milk can be one of the sources of transmission of the virus, by a secretion in blood, semen and saliva Viral life cycle is not cytotoxic. It is the host immune response that the pathogens. of slide what? What happened? Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. Focus. ما يضر على الفيكشن او ما يضره وحسب يعني انيته حتى الشخص اذا كانت مره كونترول يعني هيكون ال يعني ندرسوا الجسم كيف طيب ان انا عندي خواص الحين دام هي علي يعني ممكن الامميونيتي قد تسمعها عايزة الامميونيتي هي اللي تسبب يعني مثلا ايجي الفارس سبب انفكشن تيجي الامميونيتي هي تسموها ترسوها حتى الهيولا هي اللي تسبب الانفكشن كيف تعمل عميونيتي تسبب؟ هايش عقيلة؟ هايش عشان العلام تيجي مضموكة قولي طيب اه ما ما بنتنسى بس شو يعني نيرف ريسبونس حكي معي هاي نيرف يعني يعني النيرف ريسبونس بتيجي على البارس البارس الفيروس هو موجود سريع <تصفيق> اي الفيكشن. اي بيجي لشخص بتروح على البارس بروح بيروح لما بروح السنس بيسووا الابلكيشن جوا هذا السنس صح بيصور الابلكيشن جوا هذا السنس نفس السنس بيستوي بريزنتيغ الانتجين هنا فالانتجين بيظهر زي كده هو بريجنتيج لل ما في باست فالتيجي ال شو اسمه هاد immunity على الباست ده شافت شيء جديد في الجسم وتنقذ عليه فتروح تنقذ عليه بعد كده تكسر نفسه فإذا لا ال... اللي صار هو إيش الغماليات إذا جات immunity كسرت نفسها فما إحنا بقولين البكتيرياستي مو نتيجة الباست نتيجة immunity حقت الجسم اللي كسرت ال ال السلف زين السلف. لا خلنا نقول الحالة الثانية. الحالة الثانية. هي اللي يجي الدي يجي, الـ يجي الـ جسمنا، بتتعرف عليه على إنها شيء جديد، ويجي antibodies بيحاول يقتلها، فالمش يقتلها كل السلف نفسه يسوي لازم السلف، فيصير هذه هي نفس اللي هنا. الفيروس يدخل في في هذا هو ستكت cells to viral antigen expressed on the hepatosai surface responds responsible for clinical symptoms. نفس اللي قلنا. هو؟ immune response اللي هو ستكت cells ايش بيستوي؟ بتيجي على الفيروس antigen اللي هو درحينا. مظبوط؟ uh, viral antigen expressed on hepatosai اذا إذا نماجي الفيروس مينا؟ three b cells. بيطلع البار انتجين اكسبرست وذ سيلز تيجي ليميونت سايكس تي سيلز بتكتروا في سي ار اتش اند ذ سيلز في باسات سيلز المسؤول فور كلينكل سنتر 5% بكم كرونيك الهيماتايتس بي الشيء الحلو فيها انه 95% من الناس اللي بيصابوا بالهيماتايتس بي ممكن يسلم ريزولف ممكن ممكن شخص مننا يصابه بـ add بي ويطلع على الشخص تقول لذلك معظم الفيروسات ويطلع بـ Pro-like illness في البداية قد يخش في Chronic stage ولا Pute stage ويبدأ تبارع له Symptoms وأحياناً يقولنا إنه ممكن شخص يصاب الفارس ويخرج من الفارس هو مو عاد من الصيب الفارس زين لنا فيه؟ الدينجي الدينجي ممكن يقولنا في, في واحدة من الفارس يزلصي فيها في البداية ممكن لكن ممكن يخش في الـ, في الـ اللي هي الخضيرة في بعضهم حسب الميونك حذفوه يجي البالس يسوي فلو like illness ويخرج واحنا متعاطفين إنه هذا بيصير بالفيروس هلا مشكلة لما يقولنا في البلد ترى في يوجي شخص يقول أنا جاني بالس إن هو يقول جال عنده راتي بالس في في مش المرض مشكلة الإسكرين للبلد مهم فهنا نفس الكلام ممكن يتعادس فيه وصبيها الشخص تطلع على شخص فلو like illness مو وسيتاد أسيمته مع تكسيبوه أفضل في المية ويروح من المرض وصوري للفاروس وما يدري مجال مجال ما يجعب الفاروس جاء وراح وحن يعني نفتحيني كيف بتعرفون جاء وراح لما نكون 5% بكم كرونيك ليه لما يكون سيرفس انتجين قاعد في الجسم لمدة 6 أشهر فما فوق إذا قاعدت هي, هي بتاعت السيرفس انتجين هنأخذ من السيرفس انتجين رائع الان. لمدة 6 أشهر في الجسم عانتقاش من كرونيك ستج is afgeleid dat dat is wordt acute stage. Hij heeft hij wat in chronic carrier, especially those who are E-antigen die Hepatitis die service antibodies die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die يتكلم خمسة عشر في المية من 50 individer will become asymptomatic carrier. she the virus long life uh, stage. but then more than five percent will develop chronic hepatitis B infection. symptoms of fatigue, nausea, vomiting, jaundice, loss of appetite, abdominal pain, and pain. في الصورة يكون هذا ال اللي هي عبارة عن اصفرار يكون في العين. هذه علامات ال hepatitis. Die gaat je cellen dat Varen antigen display or secreet. Antikolonieën zijn degenen die varen antigen display or het Oké? Je moet je houden dat principe. een dat Acute infection, strong T-cell response in the peripheral blood against multiple epitopes. CD4, CD8 antibodies. So chronic stage. Hierin zeggen we dat de incubatieperiode tussen 60 en 90 dagen is. We go, 5% chronische infectie is en dat 5-9% niet-curable Not infectious. Cannot pass the virus on the other. الخمسة مني هم هذول الخطرين اللي ممكن يروحوا في infections and consider carrier of the disease increase the risk of viral liver damage and the main causes of damage of death to the patient ممكن يسبب لهم liver cancer or cirrhosis and the diagnosis of hepatitis A hepatitis جدا جدا جدا أول شيء بيظهر في الهبطاعتس بي السيرفيس انتجين تقريبا بعد one month of the infection يبدأ في الهبطاعتس السيرفيس انتجين بيقعد حتى six three months وقلنا ممكن, ممكن يقعد لسكس مونت صح؟ ومدام مدام بعد سكس مونت معا الخشب لكن المصلي هو three months يظهر بعد ايه؟ ال E انتجين ايش عن E انتجين؟ هي أنتاجين معناته الفيروس بيصير replication بالجسم يعني شغالة بالجسم وهذا يكون خطير طبعاً لأنه هي دي الستاج اللي ممكن الفيروس بيتجي بسهولة ويكون فيكشواز ويكون دروب واحدة ممكن بيصيب الشخص وي ويصاب الفيروس فهذه الستاج أخطر ستاج بالنسبة لل hepatitis B الفيروس بيشتغل جوعر وبكسر في ال في liver cells وفي فعن كده بيظهر ال-IgM وال يكون موجود فين؟ في ال سيلز Cells كده قدر سويلي Dignosis ما قدر أخذ من البلط وعف إنه IgM بستف ولا نيكتف يقوم في ال-Liver Cells لازم أفض بيوبسي وسويلي إذا في ال-IgM ولا لا عشان كده أحد فلا ما بيستوي ديكشن ال-IgM يستمتلك ليه الكور لل-Core Antibodies واللي هو يسموه Total anti بعد قديش؟ بعد تقريبا two months of infection. والكور بيقعد في الجسم على قولة. وانسن وغهر بيقعد في الجسم. تمام؟ اه اه اه اه اه هو. كور كور. هو في الدنيا من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 بدأ إنتبه البارس يس ما بيسوي الـ. فهاني في اللاب عندنا بالتسك بالفلق ما يديني هو عن طريق هذه الحاجات أقدر أعلم الشخص هو هل في الخرونيكي ستيج هل هو في في الأكيوت ستيج هل هو يحتاجه في تريتمين ما يحتاجه كلها عن طريق هذي إحنا شاكينا في اللاب اوكي فإنتو اللي يحكموا يدولي للدكتور أعبيره تادي عبيره تسويله أعمل له ترى المشيق عنده خطير ترى ماذا ميتا نقول ريتابليش التبارس لما تخرج فيه يبدأ يظهر السيرفيس أنتيبادس عنا خلاص بدأ في بداية الريتابل ستاج شايفين هنا ريتابل ستاج يبدأ يظهر تقريبا بعد 10 أسبوع 24 20 أسبوع زي ما شفنا هنا عندنا الويندوفيس ويندوفيس إيش معناه ده؟ يعني ما يبعد الامب اللي ممكن ما نسويه ما نقدر نسويه موجود maar als we het over de detection gaan hebben, dan is het mogelijk dat we een paar maanden, een dat de wetenschappers dat we het dat is een we het over de detection gaan hebben, dan is het mogelijk dat we na een paar maanden, een paar weken, een dat de detection. فأنا لما أسوي الإكشن للبارس، هسوي أول حاجة سيرفس عندي جيني بلد، وسوي سيرفس عندي جين. إذا طلع سيرفس عندي جين معند الشخص ده عنده المكالمة، صح؟ ومعنده في الاتيو ديستيشن، صح؟ طب ما طلعني من أديت؟ ليش؟ لأنه متى يظهر عندي بعض السنين؟ متى يقول؟ متى نقول إنه في الرقابي؟ هذا ماشين أسبوع. طب ال ال ال سيرفس عندما نطبع على الـ Surface Antibody هذه الفترة هذه نسميها إحنا برضو Wind فيس اللي اليدو Second Wind فيس face لو طلع Positiv للـ Surface Antibody ما عادتو الشخص ده عندك من هادث لو طلع الـ Negative 1 عادتو معندو يكون برضو جساة استرر عندك من هادث إيبعا عدو ما عندو نسوي Surface Antibody لو طلع على الـ Surface Antibody Positiv ما أوكي كان عنده الماركس مشي ودخل في الـ اذا نقول إنه هذا إيك... في الكامير طب لو طلع السيرس انتيجين بوزيتيف والسيرس انتي بودي بوزيتيف نيجاتيف سوري سوري سوري طلع السيرس انتيجين نيجاتيف صح نيجاتيف في في في في في في في في في في في في في في في في we doen de seconde winst te pasen. We doen de seconde winst te pasen. We doen de positieve service antibody. de service We doen de service antibody. We de service We doen de service antibody. We de service We doen de core De core We doen de ACE de مشي من هذه المرحلة خلص من هنا واضح ال هنا ولا لا هذا البورس مشي من هنا وصل المرحلة هذه إذا هو موجود هنا البورس لأنه لسه ما طلع تجليات بعدين فبالتالي يقول لي أقول مية إنه دخل في الركاب لسه تقول مرة تخرج من الماس أتم هذا البعد ترى نعم hij kan niet gewoon terug in recovery stage, maar service en De service en drugs. Service en drugs. En drugs. Dus drie. Ik kan beheersen. Ik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 لأن من عندكم في الدياغناطي؟ <تصفيق> الخارج الديباني بيظهر أقريباً بعد 2 ويكس بعد الانفكشن متى يظهر؟ هو عادةً بيظهر يعني دابل ما ينتهي السيرفس انتجي اللي هو ذا شوفيه يظهر متى؟ بعد ما في نصق قريباً هو نازل السيرفس انتجي انديبانيس وفي منازل service NTG يظهر الكورنة بباضية وبيطلع في الشسم ما لما يظهر هنا إذا بيظهر قبل ما ينتهي service NTG تقريبا شهر ونص شهرين ابدأ يلاً طبعاً أنا ما أقول لكم شهر شهرين تلاتة شهور هدي إنتي لو أقولين ببعض ما حتى لا يتختلف بعض وجه شهرين مع شهر ونص يعني ما نتقي في إنا مية في مية شهر ونص ولا شهرين ولا برضو نيب تاسم ببتر في فمسا يام بعضاً تبتر سبعاً ياما بعضاً تبتر في يعني strange ما نقدر نقول أكيد بسية تقريباً إن شاء الله نوصل إلى شهرين يمكن ده إذا عرضت بادئ على فجست كيف عرف الشخص ده هو هو موجود في بارس؟ هلأ سوي خلاص هنا راح منا حاله لكن لو طلع سيرس تيجي نيجدي والكور أنتيباردي بوزديف. بعده إما الشخص في هذه المرحلة او في هذه المرحلة كيف سوي السيرس سوي السيرس أنتيبارس. إذا سوي السيرس طلع ايوه انت السكند امبليكيشن اللي هي لسه ما عملتوش طيب ال ترانس ميشن ابن عمر بروسيدجورد بتاع السيرفيس ادي قال بتاع اي ان اف دي ده من عندي معرفش الصوره لسه 70 ل 90% اوف افكتد بالبارس لو دي في حسابنا عندها deze antibody is dat je in de Je bent een stad met een stad met een stad met een met een stad met een stad met een stad met met een stad met een stad هذه المواركة كلها سيريس أنتجي أكبر أفتر 6 أمام أكيد انفكشي مع هذا رميان فور 3 موانس وفي قروني ستجي رميان موانس 6 موانس والكورسفوني بيه اللي هو سيريس أنتبالي ويسابير أفتر 3 موانس رفليكي رفليكي ركاوري أورو إميوني ما يعمل بكافل في قروني أو داخل في الاميوني ستجي القروني ستجي وإنما كيف Dezelfde, dezelfde, The Als je kijkt naar de vaccinatie, is er liver biopsy. Is het detector voor liver? We laten het We moeten het doen, maar we gaan het hier doen. En correspondingly, we gaan het anticoagulant antigen. We gaan het antici. Anti-hypertise C. Het is een twee-volgens van de detector. We severe, acute, and chronic form. Wat E, de wat envelop, before reflecting ongoing viral replicating. Of corresponding wat E, antibody. de wat er aan de body maakt al-adheer after two to three months after infection, als welke op replication. Dat raam de e sensitive indication for viral replication chronically, is detected by the بنا برسمMrur strange نعم في 재�альный بارس بنا سيفنا حتى نعمل رسمي حتى نعمل من التصليل أملك بالس sure بناzeit منتدرج بالفارس من على weeks إلى المرون بالمarma mahسا بثالة لو مارك طيب هي جابونه لنبجي zijn er een service positief? antibody positief? negatief. sorry. Wat anticore antibody negatief. Wat is dat? Een cure. Een negatief. Een cure. Een cure. Een cure. Een cure. Een cure. هم في موقف ما، هم في موقف early stage على بعض. فهمني نגיד؟ ولا early stage. إذا Service antigen positive وليجيني نגיד؟ أكير أكير هذا الشي. very early or أكير. صحيح. Service antigen positive or poor antigen positive or Service عند طيب لو السيرس انتيجين والسيرس انتي بودي ضد الكور بس الكور مش السكر لا الكور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 of een ander. Dus ik ga hier naartoe. Ik ga hier naartoe. Dus de... ga hier naartoe. Dus ik ga hier ik ga hier naartoe. Dus ik ik هل يوجد ما هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس لو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو لو هو فارس هو فيه هو بس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس هو فارس وطلع عنده عنده كيف عاد من الشخص ذا عند بكتسونه لا سوي السيرفيس عندي بالي حين واحد ماشي وووتفارق الموضوع أخذ البكتسونه لا سوي الكور عندي بالي سيرفيس ساير ساير ساير ساير عند لا لو زواج الفور عندي بده يطلع بوزيتيف مع الايه ال كبر لا عندي بارس كده لا عندي لا استريكس في الدم يعني انت هو الكبر نفسه لا بس كان في كان والنيكاوي ستيشن النكار عنده فوق عند ال… عنده البارس ومشي وحاشي في كرونيك بعدين فحص الكامري هذا ما نعطي له بيش منو احكي ليش يعني ال3 إذا بس عندي باكسين هذا فاكسين بس بوزيتيف على كومب في هذا الكومباكسين اللي في اوكسيماد مشاله او تجديد لكن لو كان عنده سيرس انتي بودي بلس الكور راح في فاس راح اخش في ستيج ثانيه اسمها اوكل في باثي سبي عشان اوكل في باثي سبي وجد زمان يعني من لما بديت قبل 15 سنة كان إيش بيساوي في الباد باك بيساوي السيرس انتيجين طلع نيجاتيف بيساوي السيرس انتي والكور السيرس إيش يعني سيرس انتيجين طلع نيجاتيف بيساوي الكور انتي بودي والسيرس انتي دول كور كانوا اثنين بوزيتيف هذا ريكفري كان نروح على ولكن هذا كان لك ان ليه؟ لأنه طلعنا المكان بهذا المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل بي يس يجعل هذا المكان بي هذا المكان يجعل يكون احنا كنا هنا المكان لو هذا المكان يجعل هذا في يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان هذا في يجعل انا المكان يجعل هذا المكان يجعل والفوران دي بادي بوزد معه في خشف لكن عشان دي فشف الريكاوري مية بالمية لازم تكون التايتر حد السيربس تساوي تساوي التايتر حد السيربس حد دي اه كوران دي بادي وصل مع مع السيربس الدي بادي وصلوا في كوليبريل مع بعض صار بقى نفس التايبن عكو لنو وجدوا في أشخاص لهم كان والسيرفس انتبادي بوستيس ورم بي سيها لكو فيه ديهنية موجودة فقالوا انها يكون الفارس لسه ما يوصل لان شوك تيكتة طالع تانا يزاوي معين تطع شوية شوية شوية شوية هين يوصل لسيرفس انتبادي نفس التايكر هنا بيساوي التايكر كور انتبادي فلما يساوي التايكر بيتمع بعض ما هاتو يساوي اتخب في الجامل فبداية ما عادي بلط لأي أشخاص كان لديهم فور الديوارس دين من الزوات على الجمع قد يكون في البارة ولسه وقد يكون البارة سروا لي اكتيفيشن لما يشكي ومشيس من يسر وخلاص كون الديوارد بس السيفيس الديوارد وستيب أبنى فهذا الحال يسمونها أوقل كبيرت عاديسي إيشان كبيرت العاجبي أكسر <تصفيق> أكسر أكسر أكسر لا لا لا لا هذا نجي بنفاط اكتبوا لي السيراميك اوك في البداية اه ايوه انه انه ا يكون الناس اللي عندهم كور انتي بودي ممكن يقال يسوي ليها اكتيفيتي استاذ تقولين بيان مال كور انه ما هو بس السيراميك ما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 تاخذ مثلا السيرفيس انتي بودي كان 5 وتواره كان 10 هذا اقل هذه مرات طول اقل يبقى تحت بي وفايروس كل ساويه عشان نسوي عندنا بدائل هذا كور انت اي هذه حتصير يعني يكون متساويين مثلا مثلاً الكرة اللي بادي الثاني يحكو مثلاً تقولنا مية لازم يكون السب سادتي بادي الثاني يحكو برضو مية إذا كان تسعين طلع سب سادتي بادي والكرة عندي بدل طلع مية عنده أقل ممكن يكون البارز موجود مند خشبة الكعب مية بالمية لما بتقولوا متساويين معه هذولي سعيد اللي قلناهم قبل هنا يسمو سيرس في جين إذا كان نيجتيف يسمو سيرس المودامس في طريقة أت diagnoisis إما بالبلاط من البلاط إيش يسمو detection ليش لأن المرض اللي بناعه سيرس أجين سيرس antibody ور antibody ديني الذي يعك والو الأبل يسوي في ال في blood في هل يعني؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. في نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Nuclear acid amplification. Nuclear je mond in je? amplification. amplificatie? We zijn gewoon voor amplification. We zijn gewoon voor PCR. We zijn gewoon voor PCR. We zijn gewoon We zijn gewoon voor PCR. We zijn We zijn gewoon voor PCR. Ze so, kind of is de tweede. De tweede is de tweede. dat tweede is de tweede. De tweede is de tweede. De tweede is de tweede. De tweede is de tweede. De tweede is de tweede. De tweede is de is the tweede. De tweede is de we zijn tweede is de tweede. De tweede is de tweede. De tweede is de the... انه بيحاولوا يوفروا ديوز للويند فيس قلنا انه البي سي ار هو احسن واحد بيسوي نفس الويند فيس وقلنا وصلت بخمسه بالميه في 5 5 ايام يعني 7 ايام فقلت عن الان فبدأوا يستخدموا البي سي ار تكنولوجي يقولوا اوكي البلاك انا بسوي له بسك اللايزر معناته الويند فيس جدا يعني ممكن ما عارف إن الشخص ده عنده دي بتعالج في ولا سي ولا إلا بعد في إذا عندي وجه فايز شهد وعنده نسبة الناس اللي بيديروا من البالش جدا جدا كبير شهد لكن أنا ما نزلها لخمس أيام عنده خلصت النسبة من مثلا مية شخص وصابوا بال إلى بس عشان كده دخلوا النات وهو عبارة And uh, detection is a more A? Multiplex PCR. Multiplex PCR. Which are not the more than one type of virus detection. How to? Hepatitis plus Hepatitis C plus HIV. So, in detecting all three kinds of viruses, what is there? That's what? تسوي الديف لعنى بواحد تست يجيب اللاب بواحد تست في جهاز بضخل وطوله وطلق التم لما تروح الان شاء الله الانترن دو سانتات تنعين؟ يعني ونتروح الى الانترن حتشوف الجهاز ده، حتشوف النار حتشوف كيف بلاد بانك لازم يسلوه المعينة عشان تسوي الديف تدريب كاريب فارك دي ويسموه الديسي عاق اوكي؟ هل ديك نوضج لما باللبر باربسي من ينوى ال-IgM لأنه ينوى ال-coronate and gene أو بالآتراساون يشوف بالآتراساون اللي تسبيل ميجالي اللبر بكم هم التجهد بالتالي تقبيع بالنسبة وان طايفة الدكتشي لكن المستقبل المعروفة عنه لكل ناوس بسير بتالي في لابد اللي ها بلاد تست الباقسيطة عبليت عقسين لهيبتايت سبيد بيقول ميلي بيديكا ترسونا لدرق الهدير السكسيوال دا رزبشن، كنسربشن تراوحتا ده هاي الرزب، ااا هو عبارة عن ركوب رأس التيسي. كرشوال دا رزب، رزب. ايه؟ ال رقم أربعة. واحد اتنين تلاتة. هدير السكسيوال. هما هما زوج مع زوج يعني رقم مع كرشوال بينهم هو كرشوال هم السكسيوال رقم عر. ما كان مشان هو سكشوار علوم؟ إلّا بس ما ودريش الفرق يعني. هو مو رجل عارف. هتيرو سكشوار رجل مع إبرة. السكس. <تصفيق> <تصفيق> سوكي من برا ماشي السكس؟ هي هونو وهتيرو. هو مو رجل عارف. هتيرو رجل مع إبرة. البكيني يعتبر ليفت. سبعة خيارات تعتمد على حالة الأمهات. بيعطوا vaksin على حسب حالة المرأة إذا كانت البراء السيرفس اللي هي المادر طبعا السيرفس انتيجين بيعطوه 1 2 ديمورز طبعا افتر 1 مونث بعد 2 مونث بعدين 6 كان المادر بوزيتيف اللي بتاعها اسمه بي اول شيء بيحطوها فينايزيشن يحطوها اللي هو بتاع within 12 hours of pairs. After the hospital, they give B near lot of the age of 12, then they give the children an immunization say about one, two, six months three doses In the first, they give you the day after the second dose, and after six weeks, they give them three doses one, three, one, six ال treatments طبعًا توجد برامج لها، بس اللي هي بستخدموها ال hepatitis B هي مثلاً ألفا، لامبدين، أديفير كل من أنواع ال ال شو اسمه هذا anti viral treatments اللي هنا this concentration of hepatitis virus in virus blood fluids شايفين أعلى نسبة لل للفيروس تكون فيها في الدم والدمي وتكون أقل في السمن وفجانة بلود وصلايبها uh, وتكون أقل في اليورين وفيسيس وبرسميه وفيسيس <تصفيق> هذه ما يحتاج خلاص عطيجة تعرفتوها وهنا نفس الكلام بطريقة ثانيه <تصفيق> إيش يعني سيرفس انتجين طبعا مو محتاج يحتاج البطالة بس أنا بس نشرحتها إيش يعني إيه انتجين سيرفس انتجين كورران كلها هنا وشروحة بالتفصيل uh ah... vaccinatie. Of Hepatitis <the> B is Hepatitis C is een lid van de de familie van de familie van de familie van de Hepatitis B de familie van لا فراص فراص فراص بك احتيش حمد الله سيباني اللاجسة هو السيدلس براندر ارمي 40-50 نانومتين من طارميس بمشي بوطة 26 موارس ساني اين بروغ بارس مهم لانه انه في ست انواع من الهادس سيه سيس ميجر بروغ كمبتاد السيدلس ويجب في الارتكولز هتلابوا انه للأسف die is niet to de treatment, but non-response to de treatment. Dus als je non-response to de treatment hebt, type 1, type 4. Or in answer, type 1, 4, akashi, yani 2, 3, I type 1, 4, dan is het type 2, 3, 3 is het type 1, 4, type 1, 4, dan is het type 1, 4, dan is is 1, 4, 4, het type 1, ونبيعطوهم بيجينتيفيرن ألف فاز جديد نوعين واحد ال ال ال ال ال من ال التريتميت ونسبه الناس اللي بيعالجوا بال بالتريميتاني الأولان بتوصل لعشرين إلى عشرين في المية ولكن بعض دواء جديد تسمع عنه اكيد صحبه في الجلاد وفي البايرد بعض دواء اللي سو سو Relief فاز في ويسنح ماهنا وجاء حمد للعذاب السعودي لكن الدواء جدا غالي احتاج باي شيء كله عشان يعالج هذا السين سي بوسطة مليون ريال عشان يعالج هذا السعوديه سويا جابوا فيهم لنا والناس يروي يجوا في عبدالله في الدكتور أحمد الزمقي كما علمت البحث كان عن أي مجهة تقدم علاج سين يعمل النيوترون اللي نزلت في العالم ودودت في رسفونس جداً عالي حسنًا بسي وان الفور زي كل نوع من ننواع التريتمنت يجيها وصف تبتأ خيره فبدأ ساعد غير ساعدة فتبتأ بسيطة يصبح تبتأ لها في الجسم فإلال مناسك تبتأ بسيطة للتريتمنت وهذه تبتأ بحمر بارتين مستشفى مالكفهات في we gebruiken een nieuwe behandeling en we staanen op de markt voor veel meer patiënten. We hebben recentelijk ontdekt dat een aantal mensen niet reageren het is, dan er 6% van hebben ook van de patiënten we zijn maar een. Wauw. Eh. يا الله يذكر ما هذا؟ لا لا, لا. بسرعة. بسرعة؟ لا, لا. أنا أول اليوم Ik heb een handje, een kleur, op de station, op de vorige station, op de schrivenmuur, in plaats van in de taxi, in plaats كانسر من الاشياء اللي يعني يعني سيستميشن بروشي ليبر كانسر او سيروز اللي تاكس فيه نسبه اعلى اللي يخش في الريتافي ستيشن 20% اللي يخش في كونيكت ايج ستيشن 80% فيستمر العالي اللي يخش في الدوالي في النهايه يخش في في اللي 20% واحد درب عفلية فشل في نيبر كانسر الفارس كيف ينتقي؟ سيد بلد تانسفوجين بلد بروتك أي أي بلد بروتك فموتر تدريب بلد نيجل شيف تنجيري هما حظون اللي دون الدرق عبوز نيجل شيف اللي هما في سواء في الدرق عبوز أو يا في الدرق عبوز أو في حاجة آية سماع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 ممكن يكون في الدم حجم أكبر. بيفشوا فيهم درايسس، الدم بيصير ملوث ملوث في الماكينة. إيش يشخص ده المعدة الفيروس؟ ده اللي هو نزيف في المعدة ما كذل الفيروس بيفش طريقاً طرق قال الفيروس لكن الحمد لله آآ فيه طبعاً غالي. في كيد خاص بالدراسة اللي يشوف حطوه أعلى قالي وهم بحيس في دي. كان بالتالي الرحل الصباحيش داع برمودي كل أكيد باشا نتعني حفوره جد داني ويطالي نسبة للتخال البالس جدا جدا جدا وسيزا لكن استعوا فيه النسبة لك زي ما قولنا جميزا على قلال داعا من الشيء اللي بولي طوبة طوال لكن الأفضل اللي يزوه وهم يزوه بولي مستشفيت اللي بيحطوا انفكتتت مشين وننفكتتت مشين جيوا اجي نفكتتت مشين بتاع تسميه الشيبي إذا كان عنده واحد من 3 ناقص بيحط في فك مشي دبلنا فيها الكبدي بس عشان تكونبيه في مين اللي باش يفر على الريل بارا اذا كان فيك عنده ديس بارا او دبل فيك المشي اذا كانوا ماريه في 3 باراس خشوا اللي هي واحد في خلك ياخذ اكثر من بارا شبيزه خمسه ماشي مش بقول لك اه انا بقول لك الخط يعني يقلل نسبه العلو عندي فيه انفكتد ماشين، فينا منفكتد ماشين راح منهم انفكتد ماشين، لكن فيه كيد هكيد داك انفكت فيه بالنسبة للإصابة، ما حدكم معلومة أخوين إنهم عشان تأكل مليون من مئة واسمين من مئة واحدة للتاس لمائة وفين هتبهم مئة وفينة مائة وفين مناسلين انفكتد، ما ينكروا خلوكم هاتف واحدة ماشين للاعجبهم بعد القول واحدة مسيرة بس كثير ما. لا. والله كان كل مرة أجيبه معي. Ja. Ja. Daar